تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم Thank cool. فتلزل <تصفيق> أو <تصفيق> سل ولا تستوي الخسنة ولا السيئة <تصفيق> ادفع بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عذاب وما يلق زامی I لا تسجدوا للشمس ولا فإن استكبروا فاتقوا kya tha Ah, yes. يعملوا ما شئتم يعملوا ما شئتم اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير الله خلق <تصفيق> الان Allah Allah